يا علي الشاكي لك حزين النهايه لمسره فاذي جاسم قرب عالم ما طلبي ومن هاي والعين ما ذقت لذيذن يا اللي نشاك لك حزين لهايه لمشرف وادي جاسه مو الرب عالم ما تنبي گلبي نارهم ورايه برق اللظاخه جدل مرمو راعي العقوص السود اللي ما هوايه تدون حار والنهدل مزمو خله قلبي نارهم ورايه برق اللظاخه جدل مرمو راعي العقوص السود lamazmo lay basel ma howa bi yemnaay tfte mwayehna bedaq khyouf la qult kafi ibgha tloof خلاه قلبي نارهم والراية برق <تصفيق> اللوظة خد جد المرمو راعي العقوصة سودة